منتديات ميث تقدم نطو بعش بينا بطل يا ساكن السنازين ما ومهما حصل كله في فلسطين عارف ده انا سلكين زين نحن جربنا مهما ومهما حصل كله في فلسطين عارف انا هو السبب والله طال عمره هو يا ما في شرف او دين ما في شرف او دين لما يا امي تكبالي ترميوني خلف السور نكسل مذلت جراي صار القلب مجهور من دون راح ونتعاملو شلو القواي وعطلو كم مرة أكلو يأجلو ساعات ليل نهار ساعات ليل نهار ومن المرض قلبي انكوا ما في عمش فنروح حرم وجروح من الدواء ما أصبرك يا روح عبسي في رادي مسكني مترب مترب اي تلهني يا ربي الاهلي ردني ويشارق علي نهار يشارق علي نهار محتوب عشبينك بطل يساكن الزنزين مهما جرى ومهما حصل كله في دفلسطين بعرف اهان وارهب بعو الكرام وارهبو جينك الثوار جينك الثوار مكتوب عشبينك بطل يساكن الزلزين, الزلزين مهما جرى ومهما حصل كله في دفل السيد عارف المشوار وما انتهى المشوار حقوق محفوظة لمنتدايات ميز في أرجاء العالم